122 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 123 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بَيْنَ نفرق بين أحد من رسله.